gratis. Es la única opción para que tú puedas entrar a subir el móvil de manera gratuita. مش شايف ي ع ن ي انت يعني ا ن ت ا ل م ا ل ل ب ط ا ن د كانت ثالثه يوزر ديل ك ت س ج ا ا ل كمان وخدت ده له الشيو ايه ا 10 20 ا ش ت ر ك و ا د ي ا ل ل ص ن ا ص ا ر ج مش حاجه ي ي و ن ع ا ل ر وي اقول يا جماعة ك ت و مش عايز ا ت و ف الركوار متفل ل ي ش ن اقوردنج مين حطي م ل ي ن ا ق و ر ن ج مكان برسل انا عادي الفات و س ق ب ا ي انا ل ا د ا ل ي ا ل ر ك و ا ر متى قد ترع تطعو ط ع ا ل م و ي ب ت ط ع ا ل م ا ن ك ل د ي د ي افضل ب ع د كده هعمل ايه دي ر ك و ي ر م ن ت عشان يمتجلي دي ل و ح د انا عايزه ر ك و ي ر م ن ت عشان يمتج انا ف ا ل 3 ي و ت ل ر ك و ي ر م ن ت فور لوكيشن عشان احسبت كله ك 15 كيلو م ن ر ب 77 في 15 الكا ي ع ن د 15 ال 2.5 ف 18 ال 1.7 في 10 ف 15 خ طب اوكي ANDHK ၢ აც ម აცაცაცაʃ au ქდაც ქაცა საძა ეაცაცაცა რაც ₗაც ეიაცაცა ვია რაც ³აცაცაც რ ა ც ა ც ა ც س <Chanowania> ت ا ق ف 15 س ا ق ف ة هذا ك ذ عملتي بروق ر ق و م بلط ا ل ا م ت ح ا ن ركز وكتبتحك ت ب ت ح ك وكتبتحك وكتبتحك ب ت ح ك و ب ت ح ك و ك ت ب ك و ي ن ع ا ل ق ا ب ا ل ب و ا ش ب ط ا ك ا ل ا خ ن ت عشان انت ك ي ل و لابن واحد نسبة ا ل ف ا س ف ي اتجعل 3% المقبوض ان احضر ا ل ح ي و ا ن ا ل ع ل ي س ة ا ي ك ل أزئي وما ف ي ه و ك ا ن ه مخصر ا ل ظ ب ا ن ا هنطد بقى 15 لبن المنت ي ب 3% احضت ركوار منت أزئي بضرح المنت اللبن إليه ي 15 بضرح ركوار منت كله في 15 ها فأزئي أجيب السوزة السوزة ميوغريات ر و ا ن ج م ع ر ا ر منته منت ف ي ت ل س مع اللاكتلس فينتلس مع اللاكتلسن لنموه مبقى ده بالجرام عشان احولها للكيلو جرام هقسم على 1000 وتفطر وتفطر ان ن ا اجمعهم ا ل و ل بعد كده ط ر وبعد ارجع على اقسم على ادي ا ل ض ر ب ت ق س م على 100 ألف. الفوتين بيتقسم على 1 0 0 ا ل ك ل س ي م ي ت ق س م على 1000 خسره بتتقسم ل ى 1 0 خلاص ا ن ع م ل ه م كلهم ا ي ه خطوه ا ح يبقى ا ل ت و ت ا ي ت ر ي م بالكيلو جرام 1.25 ل ع ب ك م 1 5 ا ل ط ا ب 27 تقسم ع ا ي ده بحاجة ن ك و ن كلانا ا ت م ع ن ا ه ا ت م ع ا هاتمع ب ي ل ن خ نعمل جمعنا وأسرتي على قلب الجمعنا عشان نجيب التوزر كبير متى ميكوكرام أسرنا على قلب ع ا ن ج ي ب ه ا الكيلوكرام من الامتحال بقى ت ت ب ه ا خ ط و ة خ ط ة تقمع وتقسم على قلب يعني دي طريقه الروما انت بالجرام ولا هات انت بالكيلو في الروما انا خلاص ايه بالجرام يبقى احسن انت على قال و انا بقول لك ايه احسن من كده هو ده احسن موبايل احسن مش فاهم انت هتوصل لاي هو ولا ثاني كده خلاص يبقى جبنا الروما كيلو كرامل واحد ضربنا كيلو كرامل د ب ع ت ا ل ج م ع ة الـ requirement of t h مع المنتلس الـ t s h اللي هي ماذا؟ ا ر 15 15 تيلو لبن مع المنتل ج م ع وقسم على ا ل أ م ج م ع الطاقة 11-90 مع, إيه؟ مع 16 و 5 0 ج م ع ه ا بس مقسمش على الأمم الكلسة أجمع 15 مع 37 و و ق س على الأمم الفصرس ج م ع 13 مع 25 و وهي بقى سفن علي ن ح هحول الركواربنت بالكيلو ج ر ا م يبقى دي ك ت و ب ي و ش ل ك و ا ر ب ن ت بالكيلو جرامب بحيوية ب ص د ه م ي ة وينطل 15 كيلو لبان في اليوم نسبة الفات ا ل 3% محتاج العالي هيكون فيه از اي بروفيل 1-3-30 من ديون محتاج از اي ط ا 27-5-30 يجا كلب محتاج از اي كالتا 50-50 من 10 و ا ل ك و ر ف و ن ايه د ر ف ي ل ي ة 35 من 10 الرقمات ب ي ط ب ا ً ت ب ا فوق عشان تبضل م ع ا ن ا ً تراص ا ح س الخطوة اللي بعد كده لمستخدتي اعمل ايه؟ احسن احسن ا ح ا ن ا عندي لابد محتف كده ايوان بيت 15 كيلو نبن يعني بيت ي ا ف ي و ز ا ح يبقى ايه؟ هيكد احسن ن و ز ن 3 من وزن الجزء؟ �astically ។ំេ интер introduces Student teleport Hayden? pues aujourdäischen something con 다른 There is <laughs> another lamp here Oh dear There is a n o t h e r � i g h t تبديل لما يمكنك تجدره أدية أكل في يوزها قلت هو بيديك ا ن لبا تنفكت بيديك من ت ح ا ي حيوان بيديك 15 كيلو لبا ي ب ق ى بيديك يبقى يأكل ثلاثة في المية من وزنة. حيوان موزنه ب ع م ي ب ق ى يأكل أ د ي هو أدية المية ع ل م ي ة هيطلع 1 كيلو ب تيب اهو بيحتاج 12 كيلو براوم A dry fish A في الزي عشان تزيله اصوار ك ا انت احنا عارمين كامرة 12 م ا ش ي ط ب ا ك ت المحبب الزفت ح ا ب ن ت 15 امتيا يبقى تكتر تحليمية م وزن الجس A dry fish 1 ي ل و ب ا و م A dry f i بنوميت الاكل دي لما في ورد بيحصل على ا ل ر ك و ي ر م ن ت ا ل ا ي ا ق د م ن ا ل خ ط و ه اللي بعد كده ا ل ر ف ت ك و ن س ن ت ر ر ي ش الرافت ك و ت ب ق ي ق ل ي 45 و ا ل لازم اكتب هو ب ي ا ك 15 ك و ل ب يبقى, يبقى ميديوم ي د ي و م د د ي ن ي ب ق ى ا ل ر ف ت ك و ن س ن ت ر ر ي ش الى 55 من الى 45 من الى 55 ا ل 45 و ق ص ف ا ن ت ي الى 55 الخطوة الى بعد كده انا ب ح د ي في الركوة ا ل ا م اف ر ك و الركوة الى ا ل ك ا ي ر ا ح د د ه ا 45 100 يعني نوع حط ا ل حيوان 100 كيلو ايه الدرايف ي ن يبقى كون بقز ايه ر الى 45 كيلو طب انا حط الحيوان 100 كيلو ا ي ل د ر ا ي ف ت لا. انا حتبا لإلدرايفت كان 15 يبقى 12 كيلو دول فوم ايه؟ تطلع بعيد من 5 أو 5 5 أ 5 يبقى ا ف ض عندي 5 4 كيلو برافت اليوم طيب ا ي ك و ن خطريت؟ 2 12 إذا تطلع هو كنت عامل ايه؟ ر ل ه عندي ط ر ي ق ي ن ي م ا يقول الباقي انا ا ل م ف ر و ياكل 12 و5.4 من بتاع كام؟ راح ي ب ق الباقي كام ونص ك د خلاص ي ب ا م يعني كده يا. يا ز ز ي ما ح ك ت ر ف ض هي تقول لي اتقاش ت ماشي? الخطوة بعد إيه؟ <تصفيق> اللي بعد كده اي? طريق ا ر انت نعمل للرفض. ا ي ده عمل اللي اتعاد م الورا اللي ف ي د حد الخطوة اللي لازم تعمل في اي طريقة. بقية. هيا ت ص ر ي ط طريقة اللي بقى. بصريط. يعني لو حسبناكم على الايام كلكم يا تقريبا الناس كلها بتصل احنا بنقصد الايه شويه دول بيقولوا يا فيك انت ايه بقى ده ورقه م ز ر ز ا ل م و ب ا بص <تصفيق> ك بص كده بس هو ع د ت ف ن ق ط ه اللي هي ق <تصفيق> ع د ه مقدمه ك د عشان ن ا س ايه طبعا ن م ب ع ع ل ي الورق 6 ده حيوان ميديوم سيز ا ل ي د 15 كيلو ل باس و ا ل ل عزيزينا ج م ع د ل ت ا ي ع ن ي ا يعتبر حصوفو حمل إحنا بالدفعات الجديدة أيام الدفعات اللي دائما كانش في الكلام د ا والله ع ز ي ز ي ن ك ل م ة في السيكشان في مرض ن س ت ر أصلاً ت ح ك م إ ي ر نفتح ف ق ن ا كده في السيكشان ق تبقى ه ن ج ع ز ن ا ك ا ن في ض ر و ر عشان بتبجح بس معيد معيد بسنا م ت ع ي ن كانوا ش و ن ما د ر ب ع س م ي ا ر ب ع ا زميلي كاش قاعد أطبع سمين بعدها متخططوا حيصة كلية مشون تبجح ظروف ايه نوع م ك ل والله bien que adra 10 section va faire le mec le mec يعني عليك ا د ر ك الجنالة ممكن استخدمها في الشرط ان تكون ب ز والتي رافج ممكن بدأك ا ح ط كل خ م ا ر ب ة من ع ش من جزء والتي رافج اجيب جزء منها من ا ل ب ا ت والتي رافج زي مين من ا ل س و ل خلاص لكن في حالة الهايل و ا ل ف ر ي هايل و ا ل ما يدفعش ان انا خط باد والتي رافج زيوبين ت ك م ي ة ل ب ن عالية محتاج جن العالية تكون ايه و ر ك ز ه بالنيوترين ن ح ت ا ج ا على الهاي ديستي او س ن ت ر ي ت بالنيوترين طيب ما <تصفيق> ينفعش اصطدم حاجز ا ل س ت ر و لكن في ا ل ن و ف ي ا ل ف ي د ي و ممكن اشارك ب ز جبن ا ل س ت ر و بس احطه زي اقوى للجود كوالتي لا احطه ب ن س ب ة قليلة يبقى هنقول هستخدم ممكن عندي البرسيم هاي او ه ي و ا ل س ت ر و اما اجا وزع ا ل خ م ا ش ر ة ح ط الكمية الكبيرة في ا ل ب ر س م في البرسيم هاي لان ده بوز كوالتي رافضه والكمية الليلة في ا ل س ت ر و احط قبل ايه؟ 3 4 مثلا موضم ا ل م ي ة هوا والباقي اللي هو 2 كيلو في ا ل ب س كفايا عليها؟ ب ا ل ل س ت ر و يبقى او ر ب و ز ن هل استخدمت ايه؟ باق و ا ا ل ر ا ف ت عشان ممكن اقلل من التكريب بدل ما اجيب كله برسيب هاي يتبع رجال شوية اجيب جزء من هنا و جزء ببسيط م ن عشان اقلل ا ل ت ك ر ي ه ب س في نفس الوقت ما د و د ش اللستروك على شاقه المحتاج النيوترال في <تصفيق> بس كا... ك... ك... ك... ك... كان يوترد الفاليو يوتر هو الأعلى وزر س ك ر ه تكريني ماذا ليه بقول عليه ده بك وارد ا ل ر ا ف ت وده ليه بقول عليه بك وارد ا ل ر ا ف ت ا ح ن ا خدنا ا ل س ك ش ن اللي فاتل جريد كور ا ل س ك ش ن ده ح ل ي ه ا تاني في ا ل ج ر ي د كور ع ي د و ا المسألة ده تكرب اي حاجة انتم عايزينها في ا ي ت انا نعملها مثلا في ا م ر سيزن انا في ا ل و ن ت ر سيزن ملا. There is another lamp. Oh dear. I was��ios. I saw I said, oh, left before you leave. I start c l الراف انشه هشاركت بي. عايز احسي بيه ب ي ن ا ح س ل ط ا ب ة احسي ك ث احسي ب ط افتح ف ي ك م ب و ش ا ن تيبو. كله يفتح معايا في ك م ب و ش ا ت ي ي ا ل ه ا و ت ي ن هو م ع ا ي ما لقلتوش ل م ا ع ز ي ز شو س ك ش ن اللي باق. ايوة دكتور م و ر ك م ت و ر ن ي <معاليسة> عايز احسن البروتين بس انا عايز احسن البروتين الموجود في 3-4 كيلو كرامر من البرسيم هيه احسنه ازاي ابص على فيد كومبوسشات ايه المخلوطة ن البرسيم هيه في قد ايه بروتين 14% يعني ايه في المية برسل في المية 14% من المرسيم ه ي يعني كل 100 كيلو من المرسيم ه ي في قد ايه روتيد 14 43 من 10 في قد ايه يبقى 3 و 4 من 10 14 على 100 ا ل س ت ر و 2 كيلو عايز احسب فيهم روتيد قد ايه ال 2 كيلو دول فهم قد ايه ا ب ص على البيت و م و س ا ت ي ا ل س ت و و ي ت س ت ر و في قد ايه روتيد 3 وقص المية ماشي 3 و 5. يبقى كام يبقى 3.5 على 100 ايه اللي خ ل ا ه ا من 3.5 كيلو الطب عايز حسب الطاقة الموجودة في 3.5 كيلو برسيم هي والبرسيم هي أصلا فيها طاقة؟ الواحد في في كيلو الواحد فيه 1 م 1 مكتوب عنده 10 كيلو فيه قدية فيه ك ل ت ن و ن كيلو ج ر ا م 1.8 يبقى 3.4 من 1 و يبقى 3.4 من 10 فيه 1.8 من 100 السترو نفس الكلام 1.48 يبقى ا ش ي خلاص الكالسه ا ل ب ا ن ا ع ا ي ا ن نظبط ا ج ا ب م كل م ا ش الكالسه 3.4 × كام حد يبلغني يا يا ترى الحمد لله الكالسترو الكالسه بالاسترو قد ايه 17 من 100 استرو 17 من 100 البوتو 27 27 من 100 الاسترو 8 8 من 100 يلا هات الرقم ده على طول يلا هات لي تطلع لي الطلبه يلا عشان اشوف النيوتون الموجوده عندي بالراجل اللي هو 45.10 كيلو الراجل يطلع قد ايه ها رقمي 67 من هنا شفت طلعتها صح يمكن ما ولا يلا يا دكاتره مش طلعت طلعت صح الكلز يا م ب تجمعهم على بقى؟ ه ه ا نعم مرحبا <تصفيق> ت م ع المدين <البندرق> د ل ة ب ع ة يبقى للمجمع المكتين هيتلع عندي ا ل م س ي س ا م ع ا ش ر ا ل ض ر ل عمس ع ة مئة و ر ا و ا ل ك ل ت ل ت ي وسبعين عشر ا ف ل ا اللي قدين خلاص؟ الخطوة اللي بعد كده ا ي ي ل و ت ر ا ل م ف ر ا ج ب ن ا ي و ا ل ن ا ل ل ع ل ه ض ا مع ل ت ر ل م ف ر د ي ن ع م ا د ي ط ي ت ب ن ت ر ي ما بين قوسين كده اكتب ا ط ر ح منها ا ل ن ي صح مم. يبقى ا ل ن م ا بين قوسين ا ط ر ح منها ي و ت ر ي ا لما اطرح فنسيت كده تمام المفروض يطلع كام بروتين اصلا الـ نيتر البروتين بتاع الرحت التوتال بروتين هيطلع 9 9 3 3 3 2 انت المساله دي كانت هو واقفه انا خدت 15 18 ا ل س ع ه ي ع ن المسراه يعني المسراه هو الاثنين ي ا ن ت ر و ن ك ن ت ر ل ي قدامي اكتب ك يبقى ا ن ل ي و ت ر م ج ر ا ت ش ف و م ي و ت ر اي تو ا ن ي و ت ر ي ن س ي ب الـ Neutriant في مدية المفضوذ الـ Concentrate اللي هستعزيمها الي هو الـ Energy سابلي ما فيه سابلي ما هستعزيمهم يجبووا الـ n e u t r i اللي قدام الـ p r o c t والطاقة اللي قدام الـ s t r i c t اللي فاق أنا كنت بقى عمل رفض رفض الـ c o n c e سلـ n e و ب ح ل بالـ t r i a الـ الـ Striction دبعت هنحل ب ل ط ر ي ق ة أبنى اليه الـ Net e n e ط ر ي ق ة أصبع الـ Net e n e المفروض ان الـ Net e n ي م س مثلا ك م ي ة ي ل و ك ك م ي ة ك ذ م الثكيب الكميات دي لما ا ج ا شوفوا ي د ر ن ت اللي بيها أشوالة ر و ت ي ن مطافة وكالسام ب ك و س ف ر المظموط يحقق أ ق ل ي الهجور منت دي دي الهجور منتل المظموط ي ج ي م و ن س ن ت ر ا ل ك و ن س ن ت ر ي ا صح؟ ا ل ك و ن س ن ت ر ي ا اللي هو ما؟ ص الانرجية صغمة والفروتين صغمة الانرجية ص غ م منتل المجموعة ل ل الضم اللي, اللي ه حاجة ز ي ل ي اليلوكورد و د م ا ل م ع ا ت ل ف ي الصف اللي عندنا ا ي بروتين زي سكوتسيت كيك وصاب الميت السيكشن اللي فات ا كنت بحل ب ا ل ط ي ا ل ا ن د ي و طب اول مثلا ي ل كل نحط مسيت كيك وبران مثلا كنت بوزع كميه ا ل ك و ن س ن ت ر ا ل ل ي ا ح س ن ا ه كانت طلع كده 6 و6 كنا بنوزع كميات وبحسب ا ل ر ك و ي ر م ن ت اللي فيه صح فبحسب ا ل ي و ت ر ي ن ت البروتين و ط ا ق ه و ك ل س ي و م و ا ل ب ص و ق ع د اشوف لو ده رقم طلع ذا ر ك و ي ر م ن ت ولا لا طب م ط ل ع ش ش و ا ل ك و ا ده <تصفيق> تخيل ق ا م ك السكشن ده ا ل ن ت ا ر ج ي دي م ي ث طريقه ا ي ك و ش ن ز ومعادلات او قوانين بطلع ك م ي ة ل ن ي ل كورب وبطلع كميه الفوتون سيك ك م ي ة اللي هو مصدر ا ل ط ا ق ة وكميه مصدر البوتيل الكميات دي بعد ما بطلعها خالص بشوف هل الكميات دي بحسب النيوترنت فيد دي طاقه و ك ا ل س ي م و ف و س هل الكميات اللي ط ل ع دي حققت ا ل ر ي ك و ي ر م ن ل ي م ت ج ا ه ا ولا لا ا ل و ي م ن ت ا ع ه ق ا ر ن ا ل ت و ت ا و ا ل <تصفيق> اللي جاي لان النيت ل ا ن ج ي بتحسيني ايه كمية ا ل ك ن س ن ت ر ا ت اللي اتخذينك كمية النيترين كمية الكنسنتيك او صعب المية صح؟ فالمفروض النيترين اللي تيجي منهم ا ق ر و ه ا مين ب ا ل ن ي ت ر ي تقوم ب و ن س ن ت ر ي ا ت مش من التوتال فدلوقت هبس ا ح التوتال ن ي ت ر ي ن انت بقى خالص؟ وقت اللي طلعت المفروض البروتين يجب الكونسنترتي بقى ا ي ها م الطفر تيجب الكونسنترتي ش <تصفيق> <تصفيق> ك ا ل سايما ليجب ا ل ك و ن س ن ت ر ي تنقصه سايما كنت ب س ي د ه ك م ي ر ا ر أ ا ب و အဲ <laughs> <c oughs> تلاجة مص ت ل ا م ي ه ليجا ك ا ل و ر ي كيلو برام <تصفيق> كيلو برام واحد الواجد كيلو برام جيلو ك ر هيديني قد ايه ط ا تلاجة طب انا عايز اقزي العلاجة فقط ايه طب. 18 836 100 يبقى من قد ايه ب ق ى ي ل و ك يبقى 100 جيلو ك ر المفروض تديني الطاقة دي تبقى ايه يو 18 على دوتا 1 سكان تطلق 5 مكاية اكتبلي كل رقم ماشي؟ الرقم يطلع لك على الأحزبات كتب لا بس يا عمد الرقم مختلف بس نفس الخطوات جانب خلاص كيلو؟ يبقى المفروض لو انا استردهم ب ي ن كيلو كور 5 38% كيلو كرام من يلو ك و ر التقر اللي فيك ده ك ا م 18% 30% خلاص؟ طيب طب انا عايز اشوف الكمية من يلو كورن انا هستخدمها دي ايا ماشي حققتلي التقر طب البروتين طب انا برضه عايز ا العليقة ا ط ل ع عندي او ا ل ب ن س ا ت اللي طلع عندي يبقى فيه البروتين الهداد اشوف بقى ا ل ب ر ي ن الموجود في الكمية دي من يلو كورن اشوفها ا ز ا ي يبقى البروتين بروتين بريزن بريزن 35.38% ك ي م من ا ل ل ل و ك و ر د هو ل ي ل و ك و ر د من ف ع ا ا ي ل و ك و ر د بص في الجدول سعي. 9% يعني 100 كيلو 100 كيلو من ا ل ل ل و ك و ر ف ع ا ا ل د ا ل ا ل ي و ك و ر تسعة ك ي طيب انا عندي خمسة و ثمين و ي قديده ا ي ب ق ى تسعة ا ل على بيها تطلق اكتبين الرقم ا ل ك ب ت و ل ل ي ط ل ق قدنوك كل ك يبقى ي ن ف نرجى ا ل ي ش خطوة خطرة رقم و ا ن ا محتاجة ط ا قدقية طب الطفا دي اجيبها من ايه اليونو كورد تبسط م كمية قدقية ا ل ي و ن عشان ت د ي ن ي الطفا اللي قدامي والله ه ق و ل ان الكيلو واحد من اليونو كورد بيضيني ط ا ج ه و ر يبقى قدقية اسخزبه من اليونو كورد عشان يضيني الطفا ا ل م ط ل و ب ا لقدامي هتطلع ب ك ا م ب خ م س طيب انا انا ه س ت غ من الكمية دي من ج ي و ل و ر عشان حققلت طاق حلو الكلام ط ب هل الكمية دي ح ق ق ت البروتين؟ لأ ا ل ب ت ي ن اللي فاضل عكام حسبت ا كل 100 كيلو من ديولو ر فيهم 9 روتين يبقى 5-3-10 ق م قديه بروتين الرقم ب ر طيب انا المخروض محتاجة قديه بروتين ا ش و ف الفرق قديه يعني ده ل ي محتاجات وده الكمية من ديولو ك ر اللي انا حسبتها يبقى انا فاضل ل أ س ل ق ا ي ه ب ي ن ه ط ه على عليقة عشان اوصل من رقم ا ل ر ل ي قدامي انا محتاجه يبقى جيب الرميل برط وبروتين اخدت رقم ث ا ل ر م ي ل برط اوف بروتين هتزالي انا محتاجه كامل تسعمائية د ا و ب ع ي ن من الف ك ا ل ص ا ل ل كان الكمية اللي انا حسرتها من ايه ر يبتديني ع د ق ي ق ر و ت ي ن يبقى فاضل لاتقال 1 9 خلاص يبقى انا محتاجة الكمية دي من الروتين خلاص انا ج ز أنا محتاجة من ا ل ك م ي ا دي من البروتين ا ض و ف ه ا على عليقة ا و عليك ل ك ر ب عشان خاطر أوصل للبروتين اللي عندي طب أجيب ا ل ك م ي ا دي من إيه؟ من مصادر بقى في مردين يبقى الخطوة ر ق م ت ا ا ل ك م ي ا اللي خاطر عاجلة للبروتين هيجيبها من مصادر البروتين مصادر البروتين عند إيه؟ من خطوة ي ص كيف أو ت ا ة في ن طيب أنا ع ا ي ز أ ح س ت خ د م قد إيه؟ ك او ا ل س و ل م ي ل علشان ي د ي ن الكميه دي من ا ل ب و ت م ن ا ل ق ح س ب ه ا ازاي ن س ل ط ر ق ه ا م ي ع الكميه اللي انا هستخدمها من البروتو ي ف ض ل ان انا احسبها و ا ق ه ا على 5 او 38 بتاعه البروتو دي طاقه ولا اشيلهم من الطاقه واحط مكانهم البروتو سيت ي ك بفضل ان انا ع م ل ر ب ل ي س الكميه اللي هحسبها من البروتو خلاص او ا ل س و ل م ي ل اشيلها من الجيونو ا ض ف ه ا على ف أ ي د ا ل ك و ر لكن ما دفعش، ا يعني؟ م ف ه و م ي يعني لما سأنا حسبتها ن الكورن الكوتون ستية و ا ح كيلو برام أحطهم على ا ل خ ل ا ش ر ة ولا ش ي ل ه م من خ م س ا ث ة ش ر ة ض ف ه م يعني أ ش ي ا ل م من عشرة و ا ح ط مكانه كوتون ستية إليك ك م ي ل ل م س ا ت ي ة هتقول لي مطاقعة ي ه ا ل ق و ل ك أنا أقولك أنا أعمل إيه؟ خلاص؟ يبقى كمية خطوا رقم صدمة لما هستقدمه عايز اعرف انا هستقدم قد ايه من الخطوم ستة او سوى ل م ي ل عشان ي ت ي د ي كمية ا ل ب ر و ت ي ن المطلوبة خلاص؟ ل ا امضى البروتين صدمة ما ب ن ت ب كده مثلا لما هستخدم الخطوم احسبها ا ل س ا ع قانون تحفظه تحفظوا لي زي ا م البروتين المخصوص على و ل ه العرب او ب ر و ت ي البروتين اللي أنا محتاجات على ب ر و ت ي ن أو البروتين إ كيلو من الوصف ز ي د ك د ن ا البروتين و واحد كيلو برام من اليلو كور أكثر أنا بس أ ل ن س ت ط ي ن ي عندي في المسألة البروتين سبل م ي م ي ن البروتو ب ي ب ت ن ي ف المسألة ا ن ا عايزها و ب ط ح ع ن د خلاص؟ أكثر ا ل و ت ي ن م و ج و د عنده في و ا د كيلو كتل ست كيل هو الكتل ست ك فيها دي ي ن أربعين في المية ط ع ا يعني المية فيهم أ ر ب ي ن يبقى الكيلو ه ا ف ي ا ي ه ب ي ز ة على م ص د ا ل من عشر اللي ي ج ي ل ل ه د و ر ا ص غ ر فيها دي ي ن و ل ت ي ا ل م ي ع ن ي ا ل م ي ب ق ى كيلو ت خلاص؟ أعود قد أفتهم من اللي قدر ب ا ل ك و ت ي ن المطلوب اللي هو مين؟ كم البروتين اللي انا محتاجاه انا ع ا ا ل ك ت و ن سيك دي ه انا س ج د ه يديني بروتين قد ايه قدر بين 4 يبقى البروتين المطلوب اللي هو 5 0 و 9 0 على ايه البروتين الموجود في 1 كيلو ك ت و ن س ح س ك ا م 10 البروتين الموجود في 1 كيلو ذره احسب لي كده ا ل م ا و ن د ك س واحد كيلو ب ح د ت ط ل ع 1 و 64 م كيلو من ا ل خ و م ZK 1 و 64 م م ي 1 64 م م ي كيلو من الخطوم ZK يبقى المفروض ان هستمزم قدعي الخطوم ZK او فروكين ساطل مت عشان يديني كمية الفروكين اللي ق يأكل خ خلاص؟ خمسة من مية ل ب ن مية ت ي ن م ف ر و ل ب ق ي اللي هو ا ط ل و ا ل ع ل ي ه عشان ت ن ز ل ستين او ن ف س ا بايه من ركوار مثل انا عايزة طيب ا ل و ا ح ا ر ب ع و ي اضفهم على ا ل ي و ل ك و ر د خ م س ل ا ن ولا شيرهم من ا ل ي و ل ك و ر واحط ل ج ا ن ه من ر ك و ط ه ستين لا تفضل ان اعمل ر ك و ا ر القطر ركح خمسة خمسة م ا ش هنعلم طلعش دي ا ل ك الكامل خ م ا ن ش ي ل منهم كمية الكتن ست ك ي ن وحط مكانهم الكتن ست ك ي يعني اشيل واحد مص ك ي ن و ح ا ر ب ع من ع ش كتن وحط مكانهم الكتن ست ك ت خلاص؟ يفتنيو ارمعهم من ك ت خليها ماشي ي ف ي و ا م ع ه م م ك ي ل م ن ي ة و ث ر ن ه ت ط ق و ا ي ه في ا ل ك ا ا ل خ م م ن ه م ا ل و ا ح د و ا ل تطلق بكامل ت ل ص س كيلو ا ي ل ه ك ر و يبقى دي كمية جدا من ا ي ل ه كورو دي كمية ا ل خ ط م سكة. تا ت ع ا ل و ا واقع شوف الكيميال دي هتحقق للمشاربين وده. نحطيني صاحبه المطلوبة وربطيني مطلوبة بلاك. اشتش هنفرم بتاسع كم بزور. اشتش هنفرم ب ت ا ع كم ب ز و ا ش ت هنفرم ب ز ز ج ا ن ا ا ا ص انا اصبح ع د دلوقتي ش ع ن ا دلوقتي بنتي نرجى طلعت ا ل ي و ل و ر ن كامل ع ب ت ل ي و ل و ر ن ط ل ع ك ا م 3 74 كيلو والفضو نصيد كيلو ك ا م 1 64 كيلو عايز احسب اليوتريات اللي فيه احسب بكوتين الطاقة والكلزم والفصرص اللي موجودين أعدي في الكميات دي. البروتين الطاقة يسمي بروتيني الطاقة ا ل أ و ة ثاني المفروض 3 74 69 عالمية صح؟ 1 64 40 عالمية تطلع للبروتين الطاقة Hmm. <سؤال> ملايك <سؤال> اربعة و ي في ا ل ك و ر من ثلاثة ا ح د ا ر ب ي في ا ل ف و ت و س ب ع ا م ي ة ا اتنين ث خلاص انتقل في ا ل ف و ا ل د ي ش و ه تجاده خمسة وسبعين ك ش ي طيب البروتين المفروض لما احسبه بس خلاص انا اكلت بقى البروتين كافي البروتين لو حسبته هيطلع كام هيطلع البروتين ا ل ل ن ا ع ا ي ز ا خلاص طب الطاقه ط ب 17.6 مالها ولا يجي ل ه خلاص لا تضعي لك ايه لو 18 مصر اقول لك باشي 18 مصر اقول لك باشي 17-18 تي خلاص يا ده كتب بسيطة ما نعمل ايه انا عايز ا ل ب ر و ت ي ن خلاص م ا فيش منه مشكلة طبعا للبروتين اللي انا عايزاي ا ل م ف و د ة ع د ي طبعا ل ب ر و ت ي ن اهو انا فعل الكميات دي حقاقل ا ل ا و ا ر من تبقى بس المشكلة ب ن عندي بالطبع عايز اجيب الريمين بارت اف انيرشي المفروض اطلع عندي 18 وطلع عندي 17 الريمين بارت اف ا ن ر ش ي كان الريمين بارت اف انيرشي على <تصفيق> المفروض ا ط ا م حتاته 18 و 3 6 واللي طلع عندي 17 و 6 من 10 يبقى الريمين بارت كان اطلع طرصة تكسر يبقى لها م ح ت ا ج همية ميجا ك ا ل و ر ي ز ي ا م م ايه؟ في ا ب ق هجبها في ا ي ن ي ل ر ب من ي ل كورب؟ من يلو ك و عايز اعرف استخدم ايه ل و ك و ر اضيف قدية على اليلو ك و ر انا عندي الكمية كانت تلاتة ا ل م ي ط عليهم قدية زيادة عشان تديني الطاقة اللي انا عايزة عني ل ليه واحد ل ا ت ة وعشرين. ق و ل الاماندو في ييلو كورو او كورو. ييلو كورو ح ت ا ج ة ق د ي ييلو ك و ر انا قلت ا كيلو. ييلو ك و ر في قد ايه طاقة? تلاتة ومص. طيب. انا محتاجة ل د ا ح د ت ا ت ة ع ش ي و الكيلو الواحد من الزرة بيديني طبق عن د ل ا ت ة و ن مية كلم طب انا محتاجة ايه؟ انا محتاجة طبق سيادة واحد تلاتة ع و ن ي اجيبه من قد ايه زرة احسن ا ل ت م ي ة ل v i l h a ا ح ل ا عشريين على ت ل ا ت م و ط ل ع من خ م ن من م كيلو من الجيلو كورد يبقى انا المفروض افتقدم كمية زياجة من الجيلو كورد 35% اخطوه على م ي ل على الكمية اللي عندي هنا عشان توصل لي للطاقة ل م ي ل ط ا ق ة 10 الكمية المسيطة من الجيلو كورد اللي هي 35% من كيلو من الجيلو كورد لو كده اخذ المكتين اللي فيها مش هيقدر ينفعها لي أب أعلى من البرمج او لو رفعها يبقى ه ي ا في ا ل م ن م والألف يعني مش هتقصر لي من ق ط ي عشان كده ق ل ت ا على فضل الكمية اللي انا هحسبها م البرمج ما ضفهاش على اليلو ك و ر انا احسب اعمل ا ل ب ل م ج ا ش ي ر من ا ل ل و ك و ر وخبت مكانه ببرمج لانا لو كنت ض ف ت ا على البرمج ع ل ي ل و ك و ر او ل ي ح و س ت ي كنت ضفتها ع ل ى ا ل خ أو عشرة ما عملت البرمج ه ت و ز ن في البروتين منطقة ممكن من ش ا ر ه ا ف ل ك ن كده زبطت البروتين ده اهم حاجة عندي اضافة مقدورة ع ل ي ه نحن نقرنا لما ز و د ه 35% من عشتاز منطقة كمية البروتين اللي فيهم ش هتأثرلي على ا ل ب و ت ن العنف خلاص؟ البروتين ا ل في الدورها جايب 9% جايب 100 جاي كيلو فيهم 9 كمبالك 35% فيهم د ت ج ي ب ك ث ي مش هتأثرلي على الرقم العنف خلاص؟ المفروض انك ت س ب ا ل ك م ي ة الجديده منين برضه و ل 5 معلش 3 4 ا ئ د ال 35 من 100 هيطلع رقم ج د ا ل ص الرقم اللي يطلع عندي المفروض مع الواحد 64 افتحسب البروتين ط ه ي و م و ط ل ع عندي ا ل ب ر و ط ا ل ق م ظ و ط ه الكالسيوم فوسفور ا ل م ف ر ض لو ح س ب ك ا ل س ي ف و س ف و ا ل ك م ي ا ت الجديده ه د ي إ ك م ا ل 4 0 3 0 لا 4-9-100 أرسل ق ت ل بأك 4-9-100 أ بالطاقة والمثال 3 8 1 0 ها التجمع ف كمية الجديدة أربعة تسعة مميّة صح؟ أربعة تسعة مميّة بقصر والقصر أربعة تسعة مميّة بكارف واحدة بقصدين بقصدين ما عارفه هو هو م م ك ت س ن ت ا عليه وتطلع في الاخر كام 35 35 يعني العدد ا و ص ل ا له تقريبا ت على 35 35 في ل 1 0 0 0 0 طب انا م ح ا ج ه كذا في الصوره ق ايه 60 في ا ل ر س ن ت ج بس انا ق ت في ل ا ل ك و ن س و ل ي د ي عندي ا ح س ت ه ا بالنسبه ل ش ط ا ل ل طلعت ه ا ر ن ط ب ا ع ت ب ر ه ا ظ ا ل ك ا ل ف و ك ل س ي م ن د ي ا و ل ف و س ف و س ع ا ل ا ا ن ا عندي, الكالسى الكالسى عندي, عندي محتاجه ك س م قد ايه 10000 عشان لو طلع عندي كام 1 0 0 0 ده هيبقى ايه ا ل ك ا ل س ي و والفوسفوس لا أ ل ئ ك ت ب الصرف ا ز ا ئ د ش و ف ا ل ر م ي ن بارك ب ك ا ل س رقم إزاي؟ بارك أ ت ع ص ب ا ل س ل أقول الرميد بارك ب ك ا ل س انا محتاج مية س من عشر تلاف ونطلع عندي خ م من عشر تلاف. ده اللي محتاجات وده اللي طالع عندي المسألة النيوترات ده ده استبدأ ب ا ل ك ي ا ت اللي احنا هستبدأ نطلع علي الكامسة البيبقة ق ل ي ل البيئة اللي اضيفه على العليقة هيطلع ا ل ك ا م ده هو نكتب ص ب حتى من انت حالي بقى ل س ي م ي س ح ا ت الزوق تطلع ي ا ا ه ا لو ح ا ل ت تعمل دي ك و ش ن س و ا ل ل ه خلاص ممفتوضة تقلل ت ك ل س ة ن ا ل بقى خلاص بقى ده كانت خلاص يبقى انا عند ريمين بارد ا ف ك ا س يعني ا ي ي م ي ن ب ا ر ك انا محتاجة اضيف قدقية على عليها س ي ا د ة ريمين كالسة عشان اوصل الريكوارمت اللي انا ع ا ي ز ا ن لان المسألة ا ط ل ع علي كامل. عن بعض ترمين. ع ت ا ن ا محتاج الرقم ده. هشوف ريمين بارد اطرح. هيطلع عندي ر ق م ده. يبقى ده مفروضة خط. ادي ايه كام كيلو من الكلسة? عشان اوصل الريكوارمت. طيب. احط النين الزيادة من ا ل ك ل س ب م دي استنظم ايه؟ حاجة مصدر للكلسام المصدر الكلسام اللي موجود عندي ا ل ك ل س ا كربونات ا ل ك ل س ا ل كربونات لما هو ح ش ف و ل اقف فيه الكلسام 6 كالسام يعني 6% يعني كل ميت جرام من ا ل ك ل س ا كربونات فيه الكلسام 6% دب انا محتاج اضيف قد ايه ك ن س معنا عليه عشان اصدر كبار منك الرقم ده عندي بالكيلو كرام وانا عندي الكنسا م ا ر ا ت ا ل ك ر ا م يبقى احول الكيلو كرام ده بايه بالكرام احول ا ل ا ش اضربه بقالف بسطرح كامل ب س 11 11 و ي ك ب ق ى الرقم ده ها ده بالكيلو كرام احول الكرام علشان عندي الكلسا ب ق ر و ل ك ب ت ض ب ل ا ي ه ب ا ل ك ر ا م ا ت خلاص؟ الميت درام الميت درام كالسام ك ر ب و ل ي ت في 36 جرام ك ل س طب انا محتاجة اطفع عليها 36 جرام كالسام عشان تصبطها انا محتاجة ق د ايه؟ 11 و 40 2 من ك ا ل س ا ا ت ج ي ب ه م ن ا د ي ه كالسام ك ر ب و ل ي ت هتطلع 30 ك ا ن يبقى انا محتاج وبعد جو اخلص المسألة خالص ا س ت ق واحد و ل ا ت من مية جرام من التنسة م ك ر ب و ل ي ت عشان اقصر الركوار منتل من ايه؟ الكلس طب بالنسبة للفصف نفس الكلات بحث ب ا ل ر ي م ي ن بارت و الفصف انا عندي الفصفرس الركوارت ا ك ا م ل ب ز و من عشر ت ل ا و ا ل ف ص ف ر اللي طالع عندي خ ل ل ا ت ي ن من عشر ت ل ا ط ر ح اجيب ا ل ر م ي ن بارت ت ر ب ي ن بقى تعاملين كيلو جرام احوله اضرب في 1000 احول الدرام طب ا ل ص غ ل ماكتب من الفوسفرس حاجة ماهة ا ل ص و د ي و م ل ي ب ا ز ك فوسفير ا ل ص و د ي و م ليبازيك فوسفير في قد ايه فوسفرس 14% يعني ايه في المية يعني نجيت ر ا م من ا ل ص و د ي و م ل ي ب ا ز ك فوسفير في قد ايه فوسفرس أ ر ش ر ي ن جرام ف ص س ر س ط ب أنا مثلا ا ل ر م ي ن برضي طالع عندي ك ا م اللي أنا محتاجات أنا محتاجة تم ي ة معينة ف و س ف ر ج ي ب ه ا من قد إسوديوم دايبيزيك فوسفيت ي بقى أتكاسم زي الفوسفرس بس. بسي مين أجيب ا ل ر م ي ن ب ر رقم و ا ح ش و ف ا ل ر و ا ت د قد إيه واللي طالع عندي في المسألة أجيه أجيب الرميل برضي ا ت ر ح ب من بقى و أ ح ر ا ه للجرام بعد كده قوم أنا عندي سوديوم داي يعني 100 جرام من السوديو مضايبيزك فوسفين فيه 24 جرام فوسفين تغير محتاجة 24؟ لأ! همحتاجة كمية لأ لو أردها أجيبها من حد السوديو مضايبيزك الناس متتكلم ليه؟ الناس متتكلم ليه؟ أ خ ر حاجة عندي ا ل ل ك و ش ه ص ح ه ل ا ل و ط ح ا م ه ل كده ب ق الايكويشن ا ل ا و <تصفيق> بمشي بالمسألة خطوات زي ما احنا عارفين بجيب انه يتران تباهم فرو ب ر ا واطرح من ا ل ط ة الأخصر على ا ل و ص و ل اللي د ه ط ب ع و ف ي ة خلاص بقى خلاص في الكوشة ا ل م س المفروض انه في م ي ة تطلبها د ل ة بحتاجها دي اجيبها من ي من ا ن ر ج ي صبر حاجة زي ا ل ا ن ي ر ج كورن هستخدم كمية معينة لليلو كورن لسه مجهولة معرفها الإكواشن ا ل م س د هي ل ل هتعرفهاني المفروضة كمية اللي ه س ت خ د م ا من ي ل ي و ك ر ن ده ه ي تديني الطاقة اللي عادي 18.836 فأخطرت ان د كمية ي ل ي و ر ن بإيه؟ ا ل أ م ا م يليلو كورن بمجهول بقول عليه وار او هابسوا على الروار من م ف ر و س ن ت ي ن ياما بحادة طرائل الانزائرون يجب بحادة الإكويشن سيبقى ب ح ا د ل و ق ت خلاص؟ خلاص بعد كثرة خلاص؟ يبقى المفروض هستخدم كمية من اليوليكور المفروض الكمية هل يجبين ا ل ك و ي ش من ا ل ط ا ق ص طب البروتين هيجيبه منين؟ مصادر البروتين المفروض الكمية اللي الإكويشن م س ا و ت ى ط ب ع ه ا ل ي أو, الكمي او الكميه الاماوند ب ت و ل و ا سيت كيك لو ت ط ل ع عندي ه ت د ي ن ا ل ر ك و ي ر م ن ت ل ب ر و ت ي ن خلاص افترض ان ا ل ك ا ل م ي ه اللي هستخدمها ب ا ا ي ه باكس ا ل ا م ا و ن ف ر د و سيت باكس ب اصبح عندي مجهولين واي اللي هو كميه اليوروبور و اكس دي كميه ا ل ب ر و سي سي هعمل م ع د ت ي ن البروتين مش معدل بسيط معدل ب س ي و ل ا ي ان ل م ف ر و ض ا بقول ا ي و ا ك الواي د ك م ي ه من الهليكور م ع ر ف ش هي 2 كيلو 3 ك ل و 4 كيلو م ع ر ف ش والكتل ا ل ك ي ك ر د ه الكميه ا م ط ل و ب ه م ع ر ف ه ا الم ش المفروض البروتين الموجود في الهليكور في الكميه ا ل ل انا هستخدمه المفروض م ا و ك البروتين اللي فيه والبروتين اللي في ا ل ك و ي د كيك مجموعهم ي د ي ن البروتين الايه اللي محتاجاه يبقى ا ل م ط ل البروتين الموجود ف و كوتون سيد كام 4 ا ا ئ د ا ت ي الموجود في 1 كيلو جيرو كور 0.9 واي م ج م و ع ب ي ن مجموع ب ي ن ك د ي ن ي ا ي و ت ي ن اللي ن ا عايزاه الطاقة المفروض الطاقة الموجودة في كمية اللي لكون اللي انا ه ح س ب ه زائد الطاقة الموجودة في كمية القطم زد كيك اللي هتطلع مجموعة من الاثنين يديني الطاقة اللي انا عايزاني ق و م ت الطاقة الموجودة في و كيلو من القطم زد كيك جاهد 65% صح? الضربة الموجودة في و ا كيلو يولو كرب ث ل ا ث ن س ب المخطوط الطاقة اللي عندي المخطوط اللي عندي خلاص؟ كيف أنا بقول كمية البروتين الموجودة عندي في و كيلو من الخطو زي كتر بضربه في الكمية اللي أنا أستخدمها من الخطو X دي اللي ه ا م ا م ك م ف ايه الخطو زي ك الـ دي مجهور حاجة أنا مش ا ل ك م ي ه من غير ع ل و م م ا ض ي ل ن الموجود ك ي ه ي ا ل ب ي ن ا ل م و و د في ا ل ك م ي ي ف ا ه ي م ع ا ل م ع د ل ه دي ة ا معنى معادله التغذيه ان ا ل ب ر و ي ن الموجود في الكميه ا م ع ي ن ه م ا ل ب و ت ا ل س ك ي و ا ل ر و ي ن ا ل م و و د في الكميه ا م ع ي ن ه ل و ك و ز مجموعه م ا ل ا ل ب ر و ي ن ع ا ي ز معادله ا ل ط ا ق البروتين طبعا م و ج و د ة في الكميه ا ل ا ح س ب ه ا من بودو س ك ا و ا ل ط ا ق ا ل م و ج و د ة في الكميه ل ا ن س من الجلوكور مجموع ا ل ط ا ت ي ن ي د الطاقه ا ل ع ز ا ه والنص ا ا ن ع ن ا ل ب سيت طلع مثلا كيلو ا ن ه ا ر ب في 4 1 عشان ا ر ا ل ف و ا ل ب ر و ا ح د ف ي ب ق ال2 كيلو, مع الاتنين كيلو. الاتنين مع معناه عشان حد يقول ل ا ت ليه ح س ب ي ه ك ت ب ي ل ا ن الموجود في 1 ك ي ل لان ا ا ضربت البروتين الموجود ف في, في الكميه ه ي ي ب ا ل ب و ت ي ن الموجود في الكميه دي في 2 ك ي ل ا ل ط ا ق ه ا ل ك ت س ي ت ي ا ل ب خلاص م ا ا ب في 2.75 ي ب ا ل ط ا ق ا ل م و ج و د ة فين في ا ك ي و يبقى ا ل ف ط ا ق الموجوده ي الكميه اللي انا ط ل ع ا ل ط ا ق ل م ج و د ه ي في ا ل ك م اللي ا ن ل ا ل ط ا ق في ا ل ب و ت ل ل د ي ل ت ي ي ن ا ل ل طالع في ا و ر ي ن ي ا ل ط ق ا ل ت ن ا ل خلاص يبقى رقم 1 بفقره الاماوند وفي ر ي ك و ن ايه و ا ده مفهوم الاماوند بتقسمه م سيد ه ا و م بعمل مع معدل بروتين معدل طاقه معدل البروتين بتقول ان انا بحسب ج ي ب البروتين الموجود في كيلو ا ح د سيد وبضربه في ا ل ا ك اللي هو 0.4 اكس يعني ا ل ل ي ه ايه كميه ا ل ق و ت 9 و ل ل ي هي الواي اللي م ع د ل الطاقه الطاقه الموجوده في 1 ك ي ل سيد طفل مربوضة في و ا ح كيلو يلو كورن. واي ي و ك و ا ل ك س ديها ايه? في الخطوة زيدي. حطوة اللي بعد كده هنعمل ايه? حطوة. اتنين خمسة س ب ع ي ن من مية على ا ر يبقى دي اول م ع د ة م ع د ة م و ع ي ر تاني موعدة م ع د ة طاقة. تاني. حاجة انا هعمل ايه بقى? هس. هعمل. ا ل ق س ب ة ب ع ي ن ة على. اربع م ش ر ا ا س ب ع ل ى ا ر يطلع ا ك ا ب اقسم الركم به على ا ر ش ر يطلع ا ك ا ب ن هيطلع بستة س م ا ن ي ن من مية خ م م ا ن ي الرقم اللي اضلع ن ب ت ق و ل ه نعم عشان انا عايزة في ناية احصل على متغير واحد مقول واحد نجيبه ولو جبت المتغير ده هو وطيب عوض بسف وعدل هو ي ع ن ل عرفت كمية واحد ض ر ب في ت س م و ه ك ذ جيب بقى كميتكس دكتور دكتور نعم مصدو بقى, بقى سركتنا خلوا الاسئلة في نحية السكشن انت بنفسك يبقى ا م ي ن خمسة و س ع ي ن م على ا ر ع ة من ع ش ر طلعت بكامل بالرقم اللي عندي. المخروض ا ل خ ا م رقم ا ر ب ع انه ده الرقم اللي طلع دهو. اضربه في المعادلة الاولى كلها البروتين. ي ي اضرب س ت س و ث م ن ي ن ن ي ة ف ر ب ع ة من ع ش ر اضرب الرقم د ه في ت س ع من ي ة اضرب الرقم دهو كامل. ت س ع ا ل تسعين ع ش ر يبقى رقم ا ح ب ا عندي المخطوط اكثر ل ى معدل شفاعة عم ازاي انا حساش ا ن ي شوية بقى هي تكتر معدل بروتين م ع د ل ضاق هاخد ا ل ا ي ن خ م ع هقسمها على ا ط ل هيطلع بالرقم دهو هاخد الرقم دهو عد <هأأخذ> رقص <تصفيق> المعدل الاولى كلها هيطلع عندي مكان كتربوري كده م ع اكس ك الرقم د ه و 900 يطلع ك ا م 62 6 ا ل ر ق م د ه و 993.199 6 بس يبقى أسنت 2.75 على ا ل ب دي خطر ج ا ب ت ل ي الرقم دهو اخد الرقم اللي طلع اضربه في المعادلة الاولية كلها معادلة ا ل ب ت ي ل كلها ال 4 من 10 واضرب الرقم في 9 من 100 واضرب الرقم في 0 0 ر حاجة مهمة محدش في الانتحاس يضرب للرقم في 4 من 10 وفي 9 م يسيب للرقم ده م طب تضرب ايه الاثنين صاحب طيب لما كده الخطوه اللي بعد كده اعمل ايه خطوه دي هطرح مين من مين المعادله رقم 4 من معادله رقم 2 لو عملت طرح طب ديراكشن لو طرحت ايه اللي هيطلع ايه هقسم عليها صح اطرح الواي من الواي وتطلع كام اطرحوا لي الواي كام كام 3.5 واي ناقص 2 8 8 و ا ر ر ح و ن لبرج 18 836 ناقص رقم العالم 18 836 من الرقم ده يترحون لكل 10 12 12 3 أصبح حد ي د ل و ك ي ي م كل وقت في البيت تجيله كورن هي واي اعرف اجيبها هات 10 88 10 88 تطلع الواي بكام 10 اه 41 لا 4 414 11 17 ال م ه ق كده عرفت كميه عرفت اول مجهول اللي هو مين واي واي واي ي ا ك بيه ب ا ل ذ م ه ده منظر سكشن ا ل د ك و ر اللي كان عمال ي د ف ع عن ن ف س السكشن اللي فات خ ل ا ايده على بقه ع م ل يتكلم المفروض ان ا ن ع م ل ايه دلوقتي ايه ده من ايه؟ ده يا عاد ماشي ده ايه؟ ده انتا قلت لي ده بس سكشن لا بس سكشن قلت لي هحضر بره السكشن طب حضرت النهارده من غير ما تستذن لا ده هطقع علينا بقولكوا بالصوت ده انا مش هقولكوا الجنب انا ما اتحركش على الفاضي انا كانت ا ح س ن يبقى ا م ي ت الواجب ك ا ر ب من مية ي ل و فرام. يبقى انا ع ا ر ف اول مكبوض. اه در ع ر ف ت ا ل مكبوض. ا ل و ا ج ا و د ت لك اول معادلة. و ا ل ع ة من ش ر اكس. والله ل أ السكانكو عشان بس ايه? ل ل و الوضع. م ل ت تسعى ي ة ت ف ي و ا ي هواي عند صلاح كان 1 4 1 4 1 7 1 ت س ا و ي الحدي ط ل ا ل ي كل رقم ده تقسم علي ت م علي تقسم علي مال هدرجه ب ت ع بالسالب صح ه خ ر ج ه بالسالب بس المفروض ا ل و ل ش الكلام ده ا و ا و د ي ن جبر ب ا مؤلفه في ا ن العامه هو المفروض كده يعني ي ب رقم ا ل طالع ع ن د ه و اديله بجهه ا ن ي ه بالسالب واطرح اصبح ع د متغير اكس اقسم ع ل ا ج ب ا ك م بقى ا ق اطرح اكس خلاص اذا كتا؟ ا ف ر ق ه موح انا بقول عندي كمية بجلوه كل مبهولة بقول عليها وار كمية من خطو سنتين ب ق و ل ه على ايش مرضو مبهولة بعد م معادل البطين بعد من معادل طب خلاص؟ معادل البطين بتخوض الطب ا ل م ب ط مغوض واحد كيلو كونو س ت ي ن الكمية المبهولة من خطو س ن ت ي زال البطين المغوض واحد كيلو ي ع ن ي دات كم تنبيل بقى منزع متغيل ا س ت غ ش ا عشان ابقى مين اللي غلطان فيها دلوقتي ده التجميع رقم كام السكشن شرح خلاص <تصفيق> كده خلاص خلاص خلاص the was <laughs>